نمشي على رجلي انوقف الحسين طبع لي زور الحبيب بلا شعور ما تنوم الناس لو راس يشيب اليش هاي تزعل من زهور اللي هاي الناس تزعل من زهور تمنع العشاك من شوف الحبيب تمنع العشاك من شوف الحبيب ما تهمنا النايم اوقف علو رؤوس وبدروب الموت مشاي يندوس ما تهمنا رؤوس هذا حكم يزيد بالحب واليقين معلنا احدامه هذا حكم يزيد بالحب واليقين شعلن اعدامك وامشي على, <نحتى هامي تصفيق> على منطف منطف من الزائرين يا الجدار يا جاني لي زورق قبل يقطع تشوفه واحنا صرنا نحور نقطع من نجيك بينا كل زائر تقصر يضحك على المسيف بس عليك يضحك بس على الستي بتي عليك دمي قلت ضحى أرون الرشيد إش ما تطيح الرؤس أن صارت زيد دمي قلت ضحى أرون الرشيد إش ما تطيح الرؤس أن صارت زيد سين زي مطبوع حروف على الجميع واحنا خدامة خد سين مطبوع حروف على الجميع وإحنا خدامة. إيش على رجليه وانطفال حسارة. المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية. احنا من يتعب جده منا من المسير تقوم تمشي القاع بينا للضرير ولعثق الحمل المشوطاح الضرير يقوم حظ حسين ويشيل الطيح نمشي على رجلين يا حسين ونطوب تنحابل رجلين نمشي على الجبوب نمشي على رجلين يا حسين ونطوب تنحى بالرجلي نمشي على الجفوف تنحى بالجف ين وبدا ما تنين نمشي على الهام تنحى بالجنف ين وبدا ما تنين نمشي على الهام القلم مش عيره حوي الحشود من كدبت حسين ظليفت القلم بس محبس مجرد دمعة تسود شحال حال لو يدر شرك جبد السهم اش حال يدر شركت ابدا السهم انت جبدك يستحق هذا الولا حقها تجرع لي قدماات السما انت جبدك يستحق هذا الولا حقها تجرع لي قدماات السما والنهار حق على بابك يستكين يعلي نسامه والنهار حق على بابك يستكين يعلي نسامه النصيب طال صلاح العالم الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي قيصر الغراوي. وحيدر الغراوي وحيدر الغراوي كلمات والحان الشعر الحسيني ابو محمد الحميداوي